فيه م ن و س ط ع ه النابلسي ل ل ك ل و م ا ل ا إ ل ا م ي ا I'm g o i n to have to g t لفضيله الدكتور محمد راتب ا ل ن ا ض ل